بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها جلها، والليل إذا جلها، والليل إذا يوم شاه، والليل إذا يوم شاه، والسماء وما بنائها، والسماء. والأرض وما وَنْضِ وَن وما وَنَس وَمَا سَهَا وَنَش قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطواها كذب زود بقصها إذ بعث أشقها إذ بعث أشقها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقية تقول لهم رسول الله لا قتل فكذبوه فعاقبوها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم بهم فسوها فكذبوه فعاقبوها فدمدم عليهم ربهم بهم فسوها من يخاف خوفا ومن